وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طַعَامًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وإثما مبينا